تخلفوا يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم غمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدب نيلا إلا كتب لهم به إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجد فيكم غلظة واعلموا أن الله مع التقيين وإذا ما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 وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكَرُونَ وَإِذَا ما أُزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بعضهم إلَى بعض وَإِذَا مَا أنزلت سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ